لو نسيتي لو نسيتي ما نسيتك لو نسيتي ما نسيتك جرحك اللي بالضلوع ثربي جرح التلاقي وكملت جروح لو نسيتي ما نسيتك جرحك اللي جرح التلاقي جروح القصيد ما تخاف الله عيونك في جنوني في اشتياكي ما تخاف الله عيونك ما تخاف الله عيونك في جنوني في اشتياكي كان في قلبك حمية وكان في عروقك واجي هات لي من بعض شوقك هات لي هات لي من بعض شوقك تحية الروح العليلة ما بيدي أي حيلة كنت نجم أفل كنت نجم وأفل تحتي في صحر الزلل وكنت صفحة من عذابي وكان جرحي في شبابي وكان جرحي في شبابي يكتب حرف الخجل لا تلمين المعاني بانت حروف الثواني لتلمين المعاني بانت حروف الثواني في جدال العمر سافر آخر جمع كتابه ماتت الفرحه بيدينا ماتت الفرح بيدينه وش جنينا وش غدينا ماتت الفرح بيدينه وش جنينا وش غدينا شوف قلب اللي تولع شوف قلب اللي تولع مطلوع النجم رازح و الليل ساكن شوف قلب اللي تولع من طلوع النجم رازح حر الليل ساكن والولع والولع المعاني حلم ضايع ولون داكن والولع والولع الصبح طريقه اختر الصبح وطريقة وانتسب للي يسير لا يجي بالقلب حيرة اختر الصبح وطريقة وانتسب للي يسير لا يجي بالقلب حيرة كل ما قلنا نسينا جدت اجروح الخيال